قولا الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق وجاءت الموت بالحق ذلك ذلك ما كنتم منه تحين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 لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا يا في جهنم ما كل كفار عنيذا من ناعل الخير معتد مريم الذي قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن, ولكن كان في ضلال قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكن بالوعيد ما يبدل القول لدي القول عندي وما انا بظلام لا يبدل القول عندي وما انا بظلام للعبيد يوما نقول جنن مهل امتلئت وتقول ان مَهْلَئْتَ لَحْتَ وَتَقُول وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِينٍ يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ مَهْلَئْتَ لَحْتَ وَتَقُول وَتَقُولُ هَلْ مِن مزيد 126. وحلفت الجنة للمتقين غير بعيد 127. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 128. من, من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيبا ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد